فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أطتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين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 كينٍ إ قَدَرٍ مَعْلُومِ فَقَدْرناَا فَنِحمَ الْ القَادِرون وَإِنُ يَومَئِذِ للِلمُكَذبِينَ عَلَم نَنجَعَِ الأروكِفَةً أَحْي أَو وَأَمواتَ وَجَعلن فيِيهَا رَواسِيَ شَامِ خاتِ وَأَسطَينَكُمَّا وَأَيْنُمُ الْيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنْ طَلَقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ إِنْ طَلَقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يَغْنِي مِنَ النَّارِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَغَرٍ كَالقَصْرِ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 إِنَّ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ